فما له من ظل أليس الله بعزيز فيتقان ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون إن الله قل أثرة أيتهم ما تدعون من دون الله إلا أرادني الله بضر